بسم الله الرحمن الرحيم. الفلا مرا تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين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 يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصد والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء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 وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا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 تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم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 كَذَلِكَ زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسل بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين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 فَقَدْ لَبِثْتُ فِي كُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَأْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءَ شفعاءنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا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 يا ايها الناس انما بَغْيُكُمْ على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياة الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به فاختلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِنْ مَا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُ فَهَا وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عليها أتاها أمرنا أتاها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 ملك السمع والبصر، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَرِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 129-قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من, استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين 120-بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله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 قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون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 لَمَّا جَاءَكُمْ أَسْحَرٌ هَذَا أَسْحَرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى قال لهم موسى القوا ما ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما امن لموسى الا ذرية من قومه على خوف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 فقالوا على الله توكلناه ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين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 وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال امنت قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين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 ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الالم فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس الا قوم يونس لما كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الدنيا ومتعناهم الى حين ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا اف تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين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 لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم